بسم الله الرحمن الرحيم هلتا على الإنسان حين من من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا சமீப هديناه السبيل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 لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبسا وقمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جننه وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا فِيهَا عَلَى لَا يَرَوْنَ شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانيتهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قددوها تقديرا ويُسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلًا عيناً فيها تسمى سلسبيلًا ويطوف عليهم الغلمان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورًا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 ان هذا كان لكم جزاء او كان سعيكم مشكورا ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثمنا وكفورا